بنت النور يا قريل او همس ei ei ei yaqril ohamsil أنا فيني فيني الأمان سيل سيل سيل أبي تعذري خذي في حقك في حقك او قصر كلامي كلامي galami wa masadiq shi'ur awda asar qalami qalami wa بعين بحارك ترى الإحساس ربانيك يدانا بعين بحارك ترى الإحساس ربانيك وأنا ربان المركب أنا ربان المركب وطني رحلتي عندي حقيت الأمل عندي وطني رحلتي عندي وحطيت لي امل عندك يا دانه بعين بحارك دار الاحساس ربانك يا دانه بعين بحارك دار الاحساس ربانك وانا ربان المركب اللي نار ربانها رحلتي عندك حطيت الامل عندك وكنت رحله ضياع عندك وحطيت الامل عندك بس الموج ما يساعد ولا بتساعد بس الموج ما يساعد وللأجدر بساعد وللأجدر بساعد وللأجدر بساعد ولا الاقدار بتساعد احسن هاجربه غريبه غريبه غريبه ويا oh, ما yeah, كنتي باي يا بنت yeah, النور يا yeah, النور yeah, للأغماز بنت اللي ما تنامش وحساسة وقلبك معطين الأسعاد وانا يعشق الأسعاد وغيري بوفتح ساعات أنا لك يا ذريك ألباس أنا الألباس وانت لمعة الماسة وحساسة وقلبك موطن الأزهار وانلي عشق الأزهار ويري يبقف أحساسة ولكن ما يهم ولع في غام الورد إلما نسيته وردة سجاه بلهفة تنفاسا آه لكن ما يهم اللي ولع في غام الورد إلما نسيته وردة سجاه بلهفة تنفاسا انا لك يا بريق الماس انا الالماس وانت لمعة الماس وحساسه او قلبك موطن الازهار وانا اللي يعشق الازهار وغريب ومفحساس انا وانا لك يا برق الله سن الماس وانت لما تي ما حسس او قلبك مغفل الازهار وانا اللي عاشق الازهار غيري قطفه حساس ولكن عيوني اللي واللا في ضاام الورد الى ما نسيت هو الورد سقاها بلهفه لكن ما يهملي واللا في ضاام الورد الى ما نسيت هو الورد سقاها بلهفه أنا يا وردة العشاك وناري الحب والأشواك أنا يا وردة العشاك وناري الحب والأشواك انا يا وردة العشاك وناري الحب والأشفاك أنا أول من عرف قلبك وأول من سمع نبضيك أنا أول من عرف قلبك وأول من سمع نبضيك وأول شخص لك يشتاك أول شخص لك يشتاك يا بنت النور يا بنت النور peed mee män neil